ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقه فخلقنا العلقة مضغه فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر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 ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن عَنِ غافلين وأنزلنا من السماء السَّمَاءِ بقدر بِقَدَرٍ في الأرض فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأ لكم به جنة من نخيل وأعناق لكم فيها فواكه لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للأكل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 ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به فتربصوا به حتى حين قال رب صرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا فارت النور فاسلك فيها وفارت النور فاسلك فيها من كل من زوجين اثنين وأهلك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 ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره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 ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بَشَرًا مثلكم إنكم إذا لخاسرون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 وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يَا أَيُّهَا الرَّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِينًا وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ, وأنا ربكم فَاتَّقُونَ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 قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى آقَابِكُمْ تَنكِصُونَ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهُجُرُونَ أَفَلَمْ يَدَبِّرِ الْقَوْلَ أَمْ جَآءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ ءَابَآؤَهُمُ الْأَوَّلِينَ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 ولو اتبع الحق أهوائهم لفسدت السماوات لفسدت السماوات والأرض وما فيهم بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون لم تسألهم خرجا فخرج ربك خير فخرج ربك خير وهو خير الرازق وإنك لا تدعهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لا كفون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر إلا في طغيانهم يعمهون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 بل قالوا مثل ما قال الاولون قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون لقد معدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل انها ذا الا انها ذا الا أساطير الأولين.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 قل أ فلا تتقون قل من بيده ملكو ت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وهو يجير ولا عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله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 وما كان معه من الهين اذا ذهب كل اله الى بما خلق ولا على بعضهم ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهاده فتعالى عما يشركون رَبِّ إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون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 فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم فَلَا أنساب بينهم يومئذ ولا يتسألون فما ثقلت موازينهؤ فأولئك هم المفلحون وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا۟ أَنفُسَهُمْ فَأُولَٰئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا۟ أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ فِي خٰلِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وهم فيها كالحون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 يقولون ربنا آمنا فاظفر لنا وارحمنا وارحمنا وأنت خير الرحمين فاتخذتمهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون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 قال إلَّا بِثْمٍ إلَّا قَلِيلًا لَّو أنَّكم كُنتم تَعْلَمونَ افَحَسِبْتُمْ انَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى الله فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ